وأطيعوا الله ورسوله إياكم إن مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون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 فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين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 إذ يغشِكُمُ النُّعاسَ أَمَنَّا مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِ مَا الَّيُطَهِّرَكُنَّ بِهِ وَيُذْهِبَ عَلَيْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبت الذين آمنوا فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فو طل أعلق واضربوا منهم كل بناء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 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُمْ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ من اللَّهِ فقد با بغضب من الله ومؤه جهنم ومؤه جهنم وبيئس المصير.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 الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب بعنس الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ طَالُ اللهُ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ رِزْقَ اللَّهِ خُمُوسَهُ فان ان لله خمسه وللرسول ولذين القربى واليتامى ولذي القربا واليتامى والمساكين وبنى السبيل إكنتم آمَتُم إكنتم آمَتُن بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْطَانِ يَوْمَ الْتَقَالَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرط غرها أولئك دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 كذب آلي فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلون كانوا ظالمين.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 فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومرابط الخيل ترهبون به عدو الله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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوه ألفين بإذن الله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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَهُ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّ غَلِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أواووا نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض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 والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير